لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِنْ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِّتَاءِ نَصِيبٌ وَلِلْنِّتَاءِ نَصِيبٌ مِنْ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنْ مَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُوَّ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنُ فَرْزُقُهُمْ مِنْهُ فَرْزُقُهُمْ مِنْهُ وَقُلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَالْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَتُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلِيَتَفُوَّ اللَّهُ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم نار إنما يأكلون في بطنهم نار ويسلون تيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ننتاس فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وولته أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وقية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما